سوف أ نشرح ى الحاضر وفضلنا تماماً ا إلى أول ر أخذين نتقوم ع وفضلنا وهو الوحيد إلى الخشني الله خانح كان إن نناقش فساد شاء تجيزي البحوث لكم إيش ما هو فساد إيش م الوقت هو فساد ا ك ل م ة الوضع معناها وضع القياس وضع القياس وضع القياس معناها فاسد يعني غير صحيح تمام غير صحيح تمام؟ هذا هو المعنى القادم هذا ايش اسمه فساد, فساد الوضع يعني فساد وضع القياس تمام هو ان لا يكون القياس على ا ل ه ي ئ ة الصالحه ل ا ع ت ب ا ر ي في تركيب الفضل و ي س ع على ا ل ه ي ئ ة ا ل ص ا ل ح ة التي تؤدي الى إ ن ت ا ج الحكم الشرعي هذا نسميه ماذا فساد الوضع وضعه فاسد هذا القياس المعترض ي ق وضعه ل القياس هذا و فاسد يعترض عليه ب أ ن وضع هذا القياس فاسد كيف؟ من م امثله الدارس عندك أ ر ب ع ه عده و ل ق ل تخفيص من ا ل ت ظ ي ي ل يعني ا ل ع ل ة التي استدل بها المستدل المفروض ي ق ت ض ي التضييق ف إ ذ ا هو يستنبط التخفيف هذا على غير ا ل هيا على غ ي ر ه ي الناس المفروض ان ه الدليل حقه يقتضي ا ل ت ج ل ي د فنجده يستنبط للتخفيف ه ا أ و الدليل يقتضي التوسيع فنجده يستنبط للتضيييق ا أ و الدليل يقتضي الاثبات ف إ ذ ا هو يقتضي النفي او الجامع حق هذا الجامع الذي استدل به دل النص أ و دل الاجماع على انه يدل على نقيض الحكم هذا إ ي ش نسميه هذا نسميه فساد الوضع إ ي ش نسميه فساد الوضع حفظكم ونتكلم بعد ما عرفنا القران ونتكلم على جواب فساد ليش؟ ف فساد س الاعتبار د ا تمام يعني م خ ا ل ف ة الكتاب والسنه والاجماع بياتي معنا ب ع ض ه هذا فساد الوضع بسم الله هذا الاسبوع ا ل ث ا ب ع ان شاء الله ومنها أ ي من القوادح فساد الوضع بالا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه ك أ ن يكون صالحا لجد ذلك الحكم أ و نقيده فتلقي ا س ت ن ت ا ج التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق و ا ل إ ث ب ا ت من النفي وعكسه وثبوت, ال... وثبوت اعتبار الجامع في قياس المستضل بنس أ و إ ج م ا ع في نقيض الحكم أ و ضده في ذلك القياس ف ا ل أ و ل كقول الحنفيه ة جناية عظيمة القتل عمدا لا ل ججب له كفارة كالردة كر... الحكم الكفارة الزكاة فعظم تخفيفه الجناية يناسب تغليد الحكم لا والثاني الإرخ تغليد ققولهم على بعدم وجوب وجبت وجه ال... ا ت ف ا ق لدفع ا ل ح ا ج ة فكانت على التراخي ك ا ل د ي ة على ا ل ع ا ك ل ة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع ا ل ح ا ج ة المضيق و الثالث كان يقال في ا ل م ع ا ت ا ت في غير المحقر لم يوجد فيها معرض ص ي غ ة فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه فعدم ا ل ص ي غ ة يناسب ادم ا ل ع ن ي ق ا د لا ا ل إ ن ع ق ا د والرابع كان يقال في ا ل م ع ا ت ا ت في المحقر وجد فيها الرضا فقط فلا ي ن ع ق ل بها بيع كغير المحقر فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب ا ل إ ن ع ق ا د لا عدمه والخامس في الجام ع ضي النصر قول ا ل ح ن ف ي ة ا ل ه ر ة سبوع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب فيقال اسبوعيه اعتبرها الشارع عله للطهاره حيث دعي إ ل ى دار فيها كلب فامتنع و إ ل ى اخرى فيها سنور فأجاب, فاجاب فقيل له فقال السنور سبوع رواه الامام احمد وغيره وفي جامع ذي الاجماع قول ل ا ا ش في ع ة في مسح ا ل ر أ س في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجماري حيث يسن ا ل إ ي ت ا ر فيه فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره إ ج م ا ع ا فيما قيل、أجوابه. وجوابه اي فصاد الوضع بتقرير نفيه عن الدليل ب أ ن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان له يناسب ب إ ح د ا ه م ا التوسيع وبالاخرى ا ل ت د ي ي ق فينزل المستضل فيه من إ ح د ا ه م ا والمعترض من ا ل أ خ ر ى كالارتفاق ودفع ا ل ح ا ج ة في م س أ ل ة ا ل ز ك ا ة ويجاب عن ا ل ك ف ا ر ة في القتل ب أ ن ه غلد فيه بالقود ي فلا يغلد فيه ب ا ل ك ف ا ر ة وعن ا ل م ع ا ت ا ت في الثالث ب أ ن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم ا ل ص ي غ ة وعن ا ل م ع ا ت ا ة في الرابع ب أ ن عدم الانعقاد بها مرتب على أ د م ص ي غ ة لا على الرضا وعن ثبوت اعتبار الجام بقسميه في نقيض الحكم ب ب ث ويكون ت اعتباره ف ذ ل الحكم ي ك و تخلفه عنه ب أ ن وجد مع نقيضه لمانع في أ س ل في اسل المعترض كما في مسح الخفي ف إ ن تكراره يفسده كغسله من القوادح قال ومنها أ ي من القوادح فساد الوضع قال بان لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه يعني أ ن لا يكون الدليل الذي هو القياس صالحا تمام لترتيب الحكم عليه لا يترتب الحكم على هذا القياس لا يترتب الحكم على هذا الدليل كان يكون صالح هذا الدليل الذي استدل به المستجد ليس صالحا لترتيب الحكم عليه و إ ن م ا هو صالح للنقيض أ و صالح للضل قال ك أ ن يكون صالحا لضل ذلك الحكم أ و نقيض إ ذ ن عدم ص ل ا ح ي ة الدليل هذا فساد الوضع إ ذ ن عدم صلاحيه الدليل فساد الوضع هو ع ب ا ر ة عن عدم ص ل ا ح ي ة الدليل وهذا هو ما عبرناه نفس الصبور ا خ ل ن ا ألا يكون القياس على الوجه على ا ل ه ي ئ ة ا ل ص ا ل ح ة لاعتباره في ترتيب الحكم يعني القياس لا يؤدي إ ل ى إ ن ت ا ج الحكم بل يؤدي إ ل ى نقيض الحكم أ و إ ل ى ضد الحكم لا يؤدي طيب هل لذلك أ ن و ا ع أ م ث ل ه قال نعم أ م ث ل ه ذكر لنا خ م س ة أ م ث ل ه قال واحد تلقي أ ي استنتاج التخفيف من التغليف من التغليف اثنين والتوسيع من التضيق استنباط ليش السعه من الضيق ثلاثه الاثبات من النفي يعني استنباط تمام الات... استنتاج الاثبات من النفي أ و عقصه وعقصه يعني استثبات النفي من الاثبات خمسة ا ذ ا ن ق م أ ر ب ع ه عشره ثبوت اعتبار الجامع في قياس ا ل م س ت د ي بنص او اجماع في نقيض الحكم يعني تمام دل الدليل ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الجامع ف نقيض الحكم يعني اعتبار الجامع ع ن اعتبار العله يعني دل النص او الاجماع على ان هذه العله تدل على نقيض الحكم او ضد الحكم هذه انواع في هذه الاحوال كلها هذه الاحوال الخمسه التي ذكرناها الان ف إ ن القياس ليس صالحا ل أ ن ينتج الحكم القياس صالح ل أ ن ينتج النقيض أ و ليش أ و الضيف بارك خمس انواع ها ط ي ن ب د أ على بركه ا ل ب الاول انظروا دليل الحنفيه هؤلاء ماذا يقول ا ل ح ن ف ي ة قال ف ا ل أ و ل ا معنى تلقي التخفيف من ا ل ت غ ذ ي ر طيب، السؤال الان ن جمعي، ي طيب، ة أنا لخصومي ا راحي، بسحب لحظة أشبه ل ا هاشي د بس, بس د الحنفيه هل عليك ى الخ ج م هل ا ل ق ا ل ه ل ه او ليس فقط شمج الشدة و يقول ي لنوع الحنفي لا تجب ا ل ك ف ا ر ة على القتل العبد مرتد لما ي ق ت د ويعود ا ل إ س ل ا م ما تجب عليه حقا ايش الجامع قال في ج ا م ع جنايه عظيمه لكن معنى الجامع تمام جنايه تمام تمام بجامعي جنايه عظيمه يعني اذا كانت الموجه التي هي ج ن ا ي ة ع ظ ي م ة م ج يقول هو أ ي ض ا قتل العمل ما تجب عليه ابطال المعترض قتل هذا حقل مسد له فيعترض عليه, عليه بماذا ه في فساد الموضع ما معنى فساد الموضع ان مقتضى ل ع ل ة وجوب الكفاره فضل لها. كمان. كمان. لا عدم لا عدم لان عدى وجوب ل الكفارة لماذا؟ ا ل ك ف ا ر ة ت غ ر ي ظ ه ا ا ل آ ن هو إ ي ش وجه إيش وجه ا ل ق س ا ئ ر الوضع إنه استنتج تخفيف منه ا أ ل ي ش عدم وجوب ا ل ك ف ا ر ة تخفيف و ا ل ع ل ة هنا تقصد التغريده ولا تخفض التغريده تقصد لا هذا فساد الوضع هذا تمام لا تجب ي الكفاره في الحق العام ياسر على قلتي يجامع ج ن ا ي ة ع ظ ي م ة ويعترض عليه بفساد الوضع ف إ ن مقتضى تمام ا ً ع ل ه وجوب الكفاره لا عدم وجوبها ي ش و ج ه لفساد الوضع هنا إ ن ه استنتج التخفيف من ذ ل ي ل يقتضي الا من التقدير لا تتالى و ا ل ا قال ف ا ل أ و ل لا توضيح ع ن ا بدينه قال القتل, القتل عبدك ج ن ا ي ة ع ظ ي م ة لا يجب له كفاءه ابدا قال فعمق الجنايه ا الذي هو ا ل ع ل ة يناسب ت غ ر ي ض الحكم لا تخفيفه بعدم ا ل ج و ب الكفاره او لا فعظم ا ل ج ن ا ي ة وهذا هو ا ل ع ل م يناسب هذا ت غ ر ي ض ا ل ح ك م ت غ ر ي ض الحكم وجوب ا ل ك ف ا ر ة لا عدم وجوب لا لا مثال من هذا المثال ا ل أ و ل طيب نجيب جوابه جواب المستغل تمام جواب المسلم يقول لهم المسلم نعم. نعم انا ستجد من ا ل ت غ ر ي ظ ت خ ف ي د لكن هذا القتل ا ل ع م ل له جهتان ج ه ة ت غ ر ي ظ و ج ه ة ت خ ف ي د وقد حصل ا ل ت غ ر ي ظ بوجوب القصاص فلا نشدد عليها ي ض ا بوجوب ا ل ك ف ا ر ة نحن شددنا عليه بوجوب القصاص ونحنا بوجوب الجواب الكفارة. الكفارة تمام؟ هذا نشدد عليه فالخرج وجوابه اي فساد الوضع جئتم عليه نعم نحن الواحد اطلقوا جوابه أباس واي ج و ب ه فساد الوضع بتقرير نفيه عن الدليل ب تمام ق ر ر ي نفيه عن ت بتقرير نفي عن الدليل يعني يقولون لا أ س ل م تمام ان الدليل ليس صالحا تمام لترتيب الحكم لا اسلم لكم ذلك قال ب ت ق ر ي ر نفيه عن الدليل بعلمه أ تمام لا اسلم لكم ذلك بل, بل الدليل صالح طيب كيف دليل صالح ي ا ت ج م قال ك أ ن ي ق لا ت م ع لا تفلحوا كان يكون له جهتان يناسب احداهما التوسيع والاخرى ا ل ت ض ي ي ر فينظر المستند فيه من احداهما والمعترض من العش والمعترض من الاخرى تمام والمعترض من الاخرى تمام ذلك الاتفاق ودفع الحاجه في مساله الزكاه اسمع ويجاب على الثقالات في القتل بانه ب أ ن ه غلظ فيه بالقوات فلا يغلظ فيه ب ا ل ع ش ا ل ا ل ج و ا ب انه له جهتان من دليل صيف وهو له جهتان وقد غلظ فيه بالقوات فلا يغلظ فيه بالعشق الكفار وقد ا ل ل ي ظ فيه ب ن القتل ا فلا يغلظ فيه بالعشق تمام اذا الجواب هو بتقليل النفي يعني بتقليل النفي ان هذا القياس لا اشلم لكم ان هذا القياس ليس صالحا لترتيب العشق ففي هذا المثال بين أنها ان القتل العدد هو جهتان جهه تخطب التغليظ وجهه تخطب التخفيف وقد غلظ فيه ب إ ي ج ا ب القصاص فلا يغلظ فيه ب إ ي ج ا ب الا ك الكفار هذا مثال رقم اثنين التلقي عن استنتاجي ع من、التضييف. استنتاج ل التوشيع من, من التضييق ي و ل ايش طيب يقولش متعرف متنين ن ح كله متعرف متنين لا تجد بزكاته امام على الفور بل على ا ل ط ر ف ئ ي ا س ا على ماذا خياساً يعترف عليه فيعترف عليه بفساد الوضع ما م ع ن ه الدليل ليس ص ا ر ح ل إ ن ت ا ج الحكم إ ن الدليل يقتضي التضييق ب م ا أ ن ه ى دفع الحاجه المفروض تكون مغير خلايا ل ز ك ا ه لانه ي ح ق ل إ ل ى التضييق لا يشيع و ل ك ا ل ا س ا ن سمناه تقرير النفيس و ل ه م لا أ س ل م أ ن الدليل تمام صالح, صالح لانتاج إ ن ت ج ل إ الحكم او تفكير الحكم عليه بلش ما ت س م عيد لا نقلق ذ ا ل وجوابه الفساد ا ل م ض ع ي لتقرير نفيه عن الدليل يعني لتقرير تقرير تمام أ ن هذا الدليل أ ن هذا ان هذا الدليل ليس فاسدا ل و ض ع لهذا قلنا ي ق و ل ه م لا أ س ل م و ا تمام أ ن هذا الدليل وضعه فاسد ط ي م لان يقرر كونه ص ا ل ح لترتيب الحكم عليه يبين أ ن هذا الدليل صالح لترتيب الحكم عليه كان يكون له ج ه ت ي ن إ ح د ا ه م ا تقتضي التوسيع و ا ل أ خ ر ى تقتضي التضييق فينظر المستدل فيه من إ ح د ا ه م ا و المعترض من الا خ ر ى ف ي ق و ل ل ه مثلا م وجوب الزكاه ة ف ي جهتين فيها ج ه ة تقتضي التوسيع و هو ا ل إ ر ف ا ق بالمالك ا ل إ ر ف ا ق ب ل ي ش بالمالك لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال لسيدنا معاذ إ ي ا ك و كرائم ة أ م و ا ل ه م اياك و كرائم إ ي ا ك أ ن تاخذ كرائم اموالهم ومن ج ه ة أ خ ر ى وهو حاده الفقير تمام تمام يقتضي ت ض ي ي ق فنقول لا لا مانع ل أ ن هذا فيه جهتان لا مانع هذا نظر إ ل ى ج ه ة و هذا نظر إ ل ى ج ه ة نعيد القراءه ركز في الجواب قال فينظر المستدل فيه من إ ح د ا ه م ا و المعترض من الاخرى كالارتفاق و دفع الحاده في م س أ ل ة ا ل ز ك ا ة الارتفاق يقتضي التوسيع على المالك لا التراخي ودفع الحادي يقتضي التضييق اذن له جهتان ج ه ة ت ق ض ي التوسيع وجهه ت ق ض ي ليش التضييق دار ق ل ك م إ ذ ا المثال رقم اثنين نمسح وش ب م ر كل واحد ب ن ق ر ا م عن مثاله تمام جبنا دليل ا ل م س ت د د ثم وجه الاعتراض عليه ثم لا ثم الجواب اترك هذا ا ل آ ن المثال رقم اربعه المثال رقم إيش؟ اربعه ايش المثال رقم اربعه ثم ا ا ل إ ث ب ا ت من الإيش؟ الاثبات من النفي يعني استنباط ا ل إ ث ب ا ت من ا ل ي ش من النفي قال و الثالث كان يقال في ا ل م ع ا ط ا ت في غير ا ل م ح ق لم يوجد مع فيها ر ك ز معي لم يوجد فيها مع الرضا ص ي غ ة تمام لم يوجد فيها مع الرضا صيغه فينعقد بها البيع كما في المحقق تمام كما في ا ل م ش في المحقق تمام جامع انه لم يوجد فيها مع الرضا صيغه جامع طيب على القول طيب على ا ل ا ن ق ا د ي ب ي ع طيب ركز معي الان ه ا يقول المسلم ينعقد, ينعقد البيع ب ا ل م ع ا ص ا ة في غير المحقق د البيع بالمعاطاة ا ل في غير م ف ح تمام طيب ينعقد البيع بالمعاطات في غ ي ر ليش؟ في غير المحقق قياسا ً على م ا ذ ا قياسا ً على انعقاده في المحقق هناك غير ق ص ن الحقير ا ق ص ن ا غير الحقير على ا ل ح ق ي ر ة في جامع تمام بجامع م الرضا عدم ا مع عدم الصغار م ج ا م ع ا ل ض ا مع عدم السلف وجد الرضا مع عدم ا ل س ل بالعلم تمام هاي ل سنه ل يعترض عليه أ و ل فهم القياس انتم القياس ج ا ل و ا لم يقياس ينعقد البيع في ا ل م ع ط ا ف غير المحقق ق ي ا س ه على انعقاد ل المحقق في جامع الرضا تمام مع عدم ا ل س ل ها ط ي ه أ ك س م ي ن فاعترض عليه لقد اردت ان اكون مختلفا لنفسي ان اكون م ق ت ض ى ا لنفسي ان اكون مختلفا لنفسي ا ب اكون م خ ت ل ب ا ت ه ل أ ن ه ف س ض ان ل ا ك و ا م خ ي ل ف ا المفروض انه إ ي ش نفي م ش إ ث ب ا ت هذه ا ل ع ل ة تقتضي النفي م ش تقتضي اثبات ها نقرا قال و الثالثه ان يقال في المعاصره بغير المحقر لم يوجد فيها معرضها صيغته فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه فعدم ا ل ص ي غ ة يناسب عدم الانعقاد لا انعقاد عدم ا ل ص ي غ ة يناسب لا عدم الانعقاد لا ا ل ن ع ق ا د ولكن ه مستبدل ش ل الحكم قال إ يا ش ي نعقي العقل إيش؟ يا ن اعترض عليه بالفساد إيش؟ الوقت الان الجواب. الجواب اسمعي الجواب عن ا ل ا ح ت ر ا م بين قوشين خذنا بتقرينه ولم ه لا أ ص ن ف أ ن هذا ا ل ت ل ي ل وقله فاسد ب هو صالح لانكاث الحكم قال وجوابه أ ي ف س ا ء ا و ض ع ل ت ق ر ي ب ن ف ي ه عن الدليل ب أ ن يقرر ما اخذونه صالحا ل ت ث ب ي د الحكم عليه ان يكون له جهتان يناسب احداهما التوسيع و ي غ ر التغيير فينظر المستغل فيه من احداهما ويجاب ا ل م ع الاختفاض ر عن ا ل ك ف ا ر في ج ل خ ت ه ب أ ن ه مرضى به من خلفه ا روضوا ي الكفارة وعن ا ل م ع ا ص ا ة ا ل ي الدار وعن ا ل م ع ا ص ا ة ف الدار ل ب أ ن ا ل إ ن ع ق ا د بها مرتب على ق ل ر ض لا على ح د م س ت ق د ا ل إ ن ع ق ا د إ ج ا ب هذا دليل صالح تمام وإجاب ب أ ن الانعقاد ب أ ن انعقاد البيع مرتب على ماذا مرتب على ماذا على الرضا لا على عدم لا لا على عدم لا فهذاك نظر إ ل ى عدم ا ل ص ي غ ة والمسلم نظر إ ل ى وجود لا الرضا المعترض نظر إ ل ى عدم ا ل ص ي غ ة وإذن ش ه ت ا ن لغه ش ه ت ا ن اربع وهذا نظر إ ل ى إيش إلى و ا ح د نظر إ ل ى هذا واحد نظر إلى جميل هذا المكان رقم كم ثالثه ل ث هذا رقم أ ر ب ع ة هذا الرابع يعني الرابع الرابع ايش بيكون إش الرابع بيكون العكس استنباط ا ل ن ف ي من الادبات ع ك ايش ط ا ل ن ف بيقول قال والرابعه ان قالت المعاطاه ب ي المحقق وجد فيها في الله فقط فلا ينعقد بها كغير المحقق تمام اسمع تمام اي لا ينعقد البيع فنعكس ها؟ لا ينعقد البيع بالمعاطات بالمحقق ركز م ع ن ا ي ه لا ينعقد قياسا على ماذا قال قياسا على عدم انعقاد البيع بها في غير المحقق لماذا في غير ا ل ح ق ي ق ي ش ب ج ا م ع ب ج ا م ع تمام بجامع الرضا مع عدم له من ص ل ا فيعترض ُ عليه فيعترض ُ عليه فيعترض ُ عليه, عليه؟, عليه بفساد الوضع وهو أ ن الدليل تمام صالح ل إ ث ب ا ت تمام لاثبات لا للاجئ لا للجراب ي الجراب التسمعي ن ق ر قال الرابع كان يقال ف ا ل م ع ا ط ا ا ل م ح ق د ي مجيد فيها ب ض ا فقط فلا يلعق ا ل ج ا ل ب ي ع في غير المحقق فالرضا الذي هو مناطق بيع يناسب للاعقاد لا على عدمه يعني هذا ب ي ض ظ ر الى هذا إ ل ى الرضا هذا ب ي ض ظ ر الى الرضا يعني المعترض ب ي ض ظ ر الى الضغط المسلم بينظر الى المعترض الان الجواب يقول لا ا ل أ س ا س هو عدم ا ل ص غ ا بالتجمعين قال والجواب هو ي مساله ر غ ع ل تقليل فيه عن الدليل أ ن ي ق ا ل ل ك م ن ه مراجعه ترتيب الحكم عليه ل ا ن يكون له جهتان بلا شك ا ح د ه م ا التوسيع والاخرى التضييق و ف ي م ظ ر ا ل م س ت د فيه من احداهما و ا ل م ع د ر ض من الاخرى الاتفاق ودفع ا ل ح ا ج ة في مساله ف الزكاه وإجابة الكفارة بالقسل ب عن ن أ ضرر فيه يبلغ فيه وعن بأن بها بالقل بالكفارة بالفايد ألا المعاطاة الإعقاد على وعن على وعن بأن مرتب حجم المعاطاة الإعقاد الصلاة مرتبط على عدم الصيغه لا على ا ل ر ض على عدم الصيغه لا على ليس على ا ل ر ا ت م ا هذا مثالينا ه ل ي ه ا ث ا ل ر ق م خمسه طيب خامس... الخامس ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الجامع في نقيض الحكم يعني العده هذه التي استدل بها المستدل هذه دلت, دلت على نقيض الحكم بالنص او بالاجماع ركز معي قالوا في الخامس وفي الجامع ديناص ايش قاله الحنفي ايش قاله الحبيب ا ل ق ز م ي قال إ ل ه ر ه شبع د و ن ا ل س و ر ه نجس تمام ايش قاله سوء الهره نجس ايش قاله الحنفي ايش قاله الحنفي كتابكم خمسه سوء ا ل ه ر ة س ؤ ر ا ل ه ر ة نجسون قياسا ً على ماذا قالوا س ؤ ل الهضبه ا ل م د ل س و ن قياسا ً على س ؤ ل الكلبين ه ا معنى س ؤ ل يعني باقي بجامع إ ي ش الجامع قالوا شبع دونه شبع ايش لون إ دونه هكذا هم تمام تجزوا معي هذا حق حلفي إ ي ش قال سور الهره تجلس تياسر على سور الكلب بجامع ي س ب و ر ن ج ش د و ن ه فيقال ت ج ز ا معي وما ت ج ا معي فيعترض بفساد الوضع وقد م ا م ببيان ان النص ت ل على أ ن ا ل ع ل ة ا ل م ذ ك و ر ة تقتضي ا ل ط ه ا ر ة الذي هو ا ن ط ف ل بين الحسين و ا ل ط ف نعم؟ الدليل على ذلك الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده إ ن النبي دعا تمام الذي دعي إ ل ى دار في كلب فلم ينجب و دعي إ ل ى دار فيه ه ر ة سنور فاذا فقيل إ ن فيه سنور فقال السنور س ب ع السنور س ب ع نص على ا س ب ع ي ة إ ذ ن هو ا س ب ع ي ة هذه تقتضيها يخفض الفرق ب ي ن م وبين الكلب مش القياس على الكلب ن ق ر أ قال والخامس في الجامع ذي ا ل ن ص قول ا ل ح ن ف ي ة ا ل ه ر ة سبع ذو ناب فسوره نجس كالكلب فيقال ا ل س ب ع ي ه التي هي علتكم اعتبرها الشارع ع ل ة ل ل ط ه ا ر ة حيث دعي ة اي شاء المشرع صلوات ر ب ي وسلامه عليه الى دار فيها كلب فامتنع و إ ل ى أ خ ر ى فيها سن وهو و هره ف أ ذ ا ب فقيل له فقال السنور شبع م و ا ه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره له هذا معنى ان يثبت بنص اعتبار الجامع في نقيض الحكم الجامع ا ل ع ل ة نقول لهم دل النص هذا قياسكم فاسد الوضع ل أ ن النص دل على أ ن ع ل د ت ك م هذه تقتضي النقيض تقتضي ايش نقيض حكمكم إ ذ ن قياسكم هذا فاسد الوضع قال إ ي ش بيجاوبون ا ل ج م ا ع ة قال و جواب هو ي فساد الوضع بنقر الكلام حتى نصل الى موضوعنا بتقرير نفي عن الدليل ب أ ن ي ق ر ر كونه صالحا لترتيب الحكم ع ل ي ه كان يكون له جهتان يناسب احداهما التوسيع والاخرى أ خ ر ى ل المستجل والمعترض ل ت ض ي ي فينظر ق فيه من إحداهما والمعترض من, في فينظر فيها من إحداهما أ ك التضييق ر ف لدفع في ا الحاجة الزكاة المستجل فيها إحداهما ق مسألة ل ع فينظر من م ر ت و من الأخرى و ج ا ب عن الكفارة ا ل ت ل غلظ بالقوادي فلا يغلظ بالكفارة بأنه فيه فيه و عن المعاطاه في الثالث ب أ ن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغه و عن المعاطاه في الرابع ب أ ن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصغه لا على ض ل ر ض و عن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك الحكم تمام تمام و يكون تخلفه عنه ب أ ن وجد مع نقيضه تمام لمانع في أ ص ل المعترض تمام يعني يقول في ه هناك مانع منع مثلي ق و ل لنا أ ن الدليل حقه هذا ضعيف ط م او أ مؤول حديثكم ضعيف أ و ايش أ و مؤول أ و هناك م ن ع منع قال كما في مسح الخفيه ان تكراره ي ف ش ل ه كغسله طيب د ه واحد المثال أ ي ض ا هذا اول اعتبار ا ل ن ص ل ة أ ي ض ا ه ا اعتبار ب ا ل إ ج م ا ع الاعتبار بالاجماع, بالإجماع. قال وفي الجامعي للاجماع ايش الشافعي قالوا مسح الراس في الوضوء مسح فيسن تكراره قياسا على ماذا قال و قياسا تمام قياسا يستن تكراره قياسا على تمام قال ك ا ل ا س ت ج م ا ر حيث يسن الايثار فيه و يقال لهم تمام المسح تمام في الخف لا يسن تكراره إ ج م ا ع تمام فيما اجماعا فيما قيل يعني نقول لهم عدتكم هذه التي هي ا ل م ش ح ثبت ب ا ل إ ج م ا ع في مسخ الخوف انه ما يسن التكرار ثبت بالاجماع إ ج م ع ثبت ب ا ل إ في م س خ ه إ ذ ن علمي ثابت ب ل ا ب ا ل إ ج م ا ع ليش ما يسن تكراره ل أ ن ه م س ح ف ي ج ا و ب ا ل ح ن ف ي ب ي ق و ل لا هذا هناك في مانع منع في مانع منع وهو أ ن التكرار في الخوف يفسده وخلاف التكرار في مسح ا ل ر أ س وخلاف التكرار في الاستنتاج ل قال وفي وفي ق ا ل وفي ن ق ا ل وعن ثبوت اعتبار الجامع بقشميه في نقيض ا ل ح ك م بثبوت اعتباره في ذلك الحكم ويكون تخلف الحكم تخل تخلف عنه ب أ ن وجد في نقيضه ب أ ن وجد مع نقيضه لمانع في أ ص ل ا ل م ع ت د ر كما في مسح الخف ب ا ن تكراره يفسده كغسله فيما نعيم ن ع من تكرار مسح له الخوف مثل ايش يفسده تكرار المسح يفسده كما ان غسله ايش يفسده الخلاصه خ ل ا ص ة الدرس خ ل ا ص ة الدرس كالاتي تمام خ ل ا ص ة الدرس كالاتي تمام أ س ا د الاعتبار هو أ ن لا يكون القياس على ا ل ه ي ة الصالحه لاعتباره في ترتيب الحكم تمام هذه بعض أ م ث ل ت ه الجواب جواب فساد الوضع ب ت ك ر ي ر ايش نفي كونه ف ا س د ل ه ا ل و ض ع ب أ ن يبين كونه صالحنا لترتيب الحكم عليه ب أ ن يبين كونه صالح لترتيب الحكم عليه هذا هو الله أ ع ل م شاء الله نمر عليه ان شاء الله مرور م ر ثاني في م ح ا ض ر ة الشبك لما نشرح ما يتعلق بفساد إيش؟ ف س الاشي د ا ع ت ب ا معنا في الدرس الماضي. فساد ي د ر ل م ا ا ض ي ف س إيش؟ ف س الاعتبار د ا تمام؟ و تمام فساد الاعتبار و منع ع ل ي ة الوصف ان شاء الله منع ع ل ي ة الوصف و فساد تمام و فساد الاعتبار الله على طيب الصبور ا ل آ ن كامل ان شاء الله ا ل آ ن بنوزع الكراسه بنكتب لكم ا ل آ ن فيشرح لكم كيف يكون تقويم أ و ر ا ق العمل نحن كلفناكم ب أ و ر ا ق عمل من اشد عشر مرجع اصولي في أ ي م س أ ل ة يختارها اهل الطالب تمام حتى نعرف يعني ماذا كل واحد من الطلاب يعرف تمام يقوم و ر ق ة عمله وجهده هذا الذي بذله هل هو مناسب سنختار يعني نماذج تمام للتقويم د ق ي ق ة حتى يصرح كل طالب يقوم ش يقوم و ر ق ة عمله 来喝酒